تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الوفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد